يَستَ بِشِرُونَ بِنعمَةٍ مِنَ اللهَّهِ وَفضَضنِ وَأَنَّ الله وَأَن اللهَّهَ لا يُضيعع أَجرَ الْ المُؤْمِنين الذي نَستَجابُ لِلههِ وَروَسُولِين بعدمَا أَصَادَهُمُقَرح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 فلا تخافوهم وخافون فلا تخافوهم وخافون انتم إن مؤمنون ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطَالِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عظيم وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هو خَيْرًا لَّهُمْ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 الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكلهم النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم